ايها الجيل لا يقيم الامور الا اعتصام بجناب المهيمن المتعالي ان في امه الاسلام أصوات نشاذه تنبح من كل زاويه وتضبح من كل قناه وتلعه تدعو الى تبعيه الغرب الكافر في كل شيء الا ما ينفع والتخلي عن موروثنا الا ما يضر ولو استطاعوا في المجامع انكروا من مات من ابائهم او عمرا دعهم وغارتهم فلم ارى مثلهم الا مجرد صورة الانسان واغسل يديك من الهراء واهله بالطين والصابون والاشنان ويم الحق لئن اتبعناهم واعرضنا عن ديننا انا اذا لخاسرون ايها الجيل اذا المرء لم يمدحه حسن فعاله فما جفه يهدي وان كان مفصحا قوتنا في قدوتنا ان فقدنا القدوه فلا قوة والشاهد الصحابه والله ما فتحوا البلاد بكثره انا واعداهم بلا حسبان وكذا كما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان فإلى هديهم دعوة إلى كلمة التوحيد وإلى توحيد الكلمة هذه الأرض درجنا فوقها ونصبنا راية في كل وادي أخبروا كيف تشهدنا الربى افصحوا كم سألت عنا النوادي عندما قلنا اتحدنا في الهدى قالت الدنيا لنا هاكم قيادي فمضينا امه تزجي الهدى أينما صارت وتهدي كل هادي فليقلها كل فرد للأعادي عمل لم بالحق في كل النوادي لم يضع لا لم يضع دين انا قلبه وهو فؤاد في فؤادي